وناديناه من جانب الصدور الأيمن وقف وبنىه نجية ووَهَبْنَاهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ أَعُونًا نَجِيًّا وَالصُّورُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلٌ كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وانقوا في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكان النالية أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من زرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن حملنا مع صِبْحُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا عليهم عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا قلا فاتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ف أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها فكرة وشيا